كان الناس امه واحده فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وانزل معهم الكتاب وانزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين ناس في مختلفوا فيه ومختلف فيه الا الذين اوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين امنوا لما اختلفوا فيه من الحق باذنه Wallahu yahdi man yasha' ila siratin mustaqim Am hasibatum an tadkhulal jannata wa lan ma ya'tikum mathalul ladhin khalaw min qabrikum وَاللَّهُ يُزَلْزِلُ وَزُلْزِلُوا حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَى نَصْرُ اللَّهِ أَرَأَيْتَ إِنَّ نَصْرَ اللَّهِ قَرِيبٌ يَسْأَلُونَكَ شيخ قل ما انفقت من خير فللوالدين والاقربين واليتامى واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم